والآن نترككم مع هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بعد كثرة الذنوب أوبةً ورجعةً إليه وذاك من فضله أولاً وآخراً إني في مقدمة كلمة هذه التي أجلس مع أحبة لي في الله أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن يسر لي هذا اللقع المبارك في أحب بقعة أو من أحب البقاع إلى الله وهي المساجد تلك المنارات التي تنطلق منها الدعوة إلى الله وينطلق منها التواصي على طريق الحق والالتزام بكتاب الله وسل وسلنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومجتمعنا في هذه البيوت إلا علنا أن نرجو الاجتماع الأعظم في الفردوس الأعلى. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجو بها النجاة إذن القاهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من رب هذه الأمة ودلها للخير ونصحها ووجهها وبيَّن لها طريق الصلاح والاستقامة أسأل الله في مقدمة هذا الملتقى أن يجزي القائمين على المسجد على هذا المسجد خيراً على أن أعانوني على نفسي ولو استقبلت من أمري مستدبرت لما جعلتها هذه الأيام لأن أشاطر أحب الطلاب في أوقات امتحاناتهم ولكنه موعد قديم وطلبت تأجيله فرفض فقلت. عزائي في أحبة الطلاب ألا يحضروا ويمكنهم أن يجدوا ما يبغون في عن طريق الأشرطة فيسمعون بدون أن يجتمعوا ويجلسوا معنا في هذا الملتقى لعل كلمة هذه أخذ من لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم هي وقفات مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمم الغابرة التي فيها الأعاجيب ولا شك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب ولعل أتحدث عن أعجوبة من أعاجيبهم وإن لم يكن الحديث كما قال أخ الإمام حول التوبة فقط وعنوانها ما يحول بينك وبين التوبة قبل أن أنطلق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدأ بمقدمة يسيرة إن الواجب على العبد المسلم أن يعتصم بالله حق الاعتصام وقضية الاعتصام بالله تعالى هي صدق اللجأ إليه والانكسار والتضرع بين يديه كما أمرنا الله في كتابه لأن ثمرة ذلك الاعتصام هي الاستقامة على دين الله تعالى والالتزام بمنهج الحق والله يقول ومن أصدق منه قيل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكلما كملت عصمة العبد بالله تعالى فإن الله لا يخذله ولا يسلمه لأعدائه أبدا وليتركه وحده أمام الشيطان ونفسه الأمارة بالسود وأمام أعدائه الذين يحيطون به يمنةً ويسرى لأن من كان الله معه فلن يصل إليه أحد مهما كانت قوته وجبروته والله بأبيَّل لنا في كتابه بقوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير ومن اعتصم بالله تعالى كفاه من الشرور كلها أولها شر النفس التي بين جنبي الإنسان وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ومن منا يقول إن نفسه لا تزين له شيئا من السوء ولكن إذا اعتصم العبد بالله وقاه شر نفسه ومن منا يقول إن شيطانه لا يزين له المعاصي والسيئات ما منا من أحد إلا والشيطان يقرب له المعصية ويحببها إليه ولكن من اعتصم بالله كفى، ونصره الله على أعدائه والنفس والشيطان هما العدوان اللذان لا يفارقان العبد أبدا ومن يقول إن نفسي قد خرجت من عندي أو إن الشيطان في هذه اللحظة لا يكون عندي من ألسق الأشياء بالإنسان هما النفس والشيطان ولكن إذا اعتصم العبد بربه سبحانه وتعالى لن يصل إليه ولهذا ذكر ابن القيم وذكر غيره من أئمة السلف إن عداوة النفس وعداوة الشيطان أعظم من عداوة العدو الخارجي فإن العدو الخارجي تعرفه بشكله وبمظهره وتعد له العدة لكن من منا يعد عدة لنفسه الأمارة بالسوء إلّا معتصم الإنسان بطاعة الله تعالى والالتزام بمنهجه فسرعان ما ينساق وراءها وينساق وراء تلك بالشهوات وبالشبهات ويضل عن سواء الصراط ولا يحصل له الاستقامة على دين الله تعالى سبحان ربي إذ جعل من طبيعة هذه النفوس أنها جاهلة، وما دام ثمة جهل وجعل من طبيعتها الظلم، فاجتمع فيها الجهل والظلم. والله ذكر عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا الجهل والظلم لا بد من رفعهما عن العبد المسلم، وإذا أصبحت نفس الإنسان جهولة ظلومة. عند ذلك صدر من الإنسان كل عمل قبيح وكل عمل يبعده عن الله ويرتفع يرتفع جهل الإنسان بالعلم النافع إنه العلم الموافق للكتاب والسنة ذاك الذي أنزله الله على رسوله وجعله نور يستطيع به الناس في, في ظلومات الشبهات والشهوات وغيرها إنه النور الذي أنزله الله على رسوله في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشأ الله أكبر من كان في يده يحمل مشعل النور فإنه لا يضل وكم تحيط بالناس من ظلم من الظلم العظيمة منكرات ومعاصي وشبهات وغيرها من الأمور، ولكن نور الإيمان والوحي يمشي به الإنسان في طريقه فيضيء له الطريق. وإذا ارتفع ارتفع الجهل بالعلم الذي هو يُأمِّ علم الكتاب والسنة. وكيف يمكن أن يرتفع الظلم؟ إنه يرتفع بالعمل الصالح الذي يخرج الإنسان عن وصف الظلم. فإذا عمل الإنسان بما علم ذهب عنه ذلك الظلم واهتدى لطريق الخير والاستقامة فإذا جمع الإنسان علما ثم جمع عملا لابد أن يحف بحفة تجعله يستقيم إنه صدق اللجاء إلى الله تعالى اللجأ الصادق فيه العبد المقبل فيه على الله تعالى بأن يقيه الله شر نفسه وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين فإن وكله الله إلى نفسه هلك في الدنيا ولم ينجو يوم القيامة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني إلى نفسي طرفة عين بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم… ألهمني رشدي وقني شر نفسي ليس في خطبة الحاجة يقول مبينا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا شرور الأنفس وسيئات الأعمال ترتفع عن الإنسان كما قلنا بالعلم النافع الذي يتبصر به الإنسان ورتب الله على ذلك فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإني لأعجب من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إذ كان, إذ كان يطوف بالبيت سبعة الأشواق فما يزيد أن يدعو اللهم قيني شح نفسي سألوه لم تكثر من هذا الدعاء قال أوما علمتم أن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإن من أفلح لا شك بأنه يفلح في الدنيا وفي الآخرة. أنقلق لحديث هو الذي نقف معه. وأخذت عنوان هذه الكلمة أو هذه المحاضرة من لفظ من الحديث من يحول بينك وبين التوبة. هو حديث عجيب. ولا شك بأنه عجيب. رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة. رحمه الله ورضي عنه. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعرضاه هو حديث عن أمة من الأمم قبلنا وهم بنوا إسرائيل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل بعد أن قتل هذا العدد العظيم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب دل على رجل عابد كثير العبادة فأتاه فقال له إني قتلت تسعة وتسعين نفسا، فهل لي من توبة؟ فعجب هذا الراهب، عجب كيف به وصل به الإجرام إلى أن قتل، كيف به وصل به الإجرام إلى أن قتل تسعة وتسعين نفسا، ثم يبحث عن توبه، قال له لا أجد لك توبة، فقال هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين ما دام لا توبة. فلماذا تبقى حياً؟ فقتله وكمل به المئة. ثم بقي مدة من الزمن. وبحث يسأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى. دل على رجل عالم متبصر بنور الله الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. فجاء إليه قائلًا: إني قتلت مئة نفس. فهل لي من توبة؟ قال: نعم. وَمَنْ يحول بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ مَنْ يحول بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ هذا هو عنوان الذي نريد ثم دله ناصحا له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا انتصف في الطريق نزل به الموت نزل به الموت لقبض تلك الروح التي لم تعمل خيراً قط غير أنها توجهت توجهت لديار أهل الخير والصلاح والإيمان فنزلت الملائكة لقبض هذه الروح سارعت ملائكة الرحمة وسارعت ملائكة العذاب كل كل من هؤلاء الملائكة تقول نحن أحق به ينتظرون ملك الموت أن ينزع تلك الروح حتى تقبض اختصمت بينها ولكن حصلت الخصومة وكل أدلى بحجته تقول ملائكة الرحمة جاء تائبا إلى الله تعالى مقبلا على الله بقلبه فنحن أحق بقبض روحه قالت ملائكة العذاب إنه قد قتل مئة نفس ولم يعمل خيراً قط ما الذي عمل غير أنه توجه فأنزل الله لهم ملكاً في سورة آدم ثم قال قيسوا بين القريتين قرية أهل الصلاح وقرية أهل المعاصي والفجور فانظروا إلى أيهما أقرب أو أدنى فتقبضه الملائكة فإن كان أقرب إلى قريته السابقة التي قتل فيها مئة نفس تأخذه ملائكة العذاب وإن كان أقرب إلى قرية أهل الصلاح والإيمان تقبضه ملائكة الرحمة يقول قتاده قال الحسن رحمه الله ورضي عنه ذكر لنا أنه لما نزل به الموت لم يستطع أن يمشي كان قويا نزل به الموت جاءته شدائد الموت وكربه سقط على الأرض ما استطاع أن يمشي لكن في قلبه حاد يحدو لدير لبلد أهل الصلاح والإيمان يريد أن يغير من واقعه وحياته وما هو عائش فيه لما سقط قلبه يحدوه لهذه القرية الصالحة أخذ ينوء بصدره يزحف على بطنه يريد أهل الصلاح أن يجلس معهم وسبحان ربي قاسوه بين القريتين قال في بعض الروايات وجدوه أقرب هو في المنتصف أقرب إلى أهل الصلاح بشبر وفي بعضها بذراع وقبضته ملائكة الرحمة هذا حديث عظيم وسنأخذ من هذا الحديث تأملته نأخذ منه قريبا وسأذكر عشرين درسا تربويا عشرين درسا تربويا في هذا الحديث ما يحل بينك وبين التوبة أجعلها تربوية لأننا نستقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يستفيد منها الموجه والمربى والمدرس وطالب العلم بل لأفراد الأمة على جميعها سيجدون لهم نفعا بإذن الله من هذه الدروس وإن أقول لأحبتي إن إذا تأملوا أحوال هذه الصحوة المباركة التي أثلجت صدورنا بإقبال الناس على دين الله ورغبتهم في الالتزام بشرع الله نجد السرور والطمأنينة. ولكنني أقول لئن كان وجد الخير والصلاح والإيمان لكن ثم تثلم نحن في حاجة إلى سد ثغراتها كان فيها من بعض من النقص ويوع ويوع وله أسباب لعل من أسبابها ضعف المنهج التربوي النبوي الذي تستفيد منه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدعي الحصر لهذه الدروس في هذا الحديث ولكن أخذت بعضا ولعل أحبتي عندهم ما لم أذكره بل خيراً مما ذكرته أرى أننا في حاجة في سيرنا إلى الله إلى الاستنباط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديثه ولعل الله يسر سلاسل ولا كان في ذهني أن أسميها دروس من مؤمن بني إسرائيل ولعل هذا هو الدرس الأول من قصصهم وأخبارهم هذا الحديث جعله الإمام مسلم في باب التوبة وإني أبدأ بمقدمة في قضية التوبة التوبة ما هي؟ إنها الرجوع وهي رجوع العبد إلى الله تعالى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم الضالين. هذا الرجل تاب إلى الله تعالى ورجع وترك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين ويريد أن يعود إلى منهج الله وأن يعود إلى ربه وأن يتوب من تلك الذنوب التي أحدقت به حتى أصبح يسمى سفاحا متميزا قتل مئة نفس ومع ذلك أراد الرجوع إلى الله تعالى إن الهداية إلى صراط الله المستقيم لا تكون أبداً مع الجهل بالذنوب لأن الجهل ينافي الهدى والهدى لابد فيه من علم ومن كان جاهلا بالذنوب فإنه لم يهتدي الأمر الثاني لا تتم الهداية إلى الصراط المستقيم إلا ما لا تتم مع الإصرار على الغي والإصرار على المعصية لأن ذلك ينافي التوبة والرجوع إلى الله تعالى ولهذا قال العلماء وذكرها الإمام ابن القيل وإني أحث أحبتي أن يراجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول في منزلة التوبة في كتابه مدارج السالكين ذكر أن التوبة لا تصح إلا بثلاثة أمور الأمر الأول معرفة الذنب معرفة الذنب ولعله هو أول درس نستفيده من قصة الذي قتل مئة نفس ونقصد بتلك المعرفة أن يشعر الإنسان بقصوره ونقصه وبمعصيته وذنبه. إن كثيراً من الناس تأتيهم لتنصحهم عن ذنب ألموا به قالوا ما عندنا ذنب ومن يقول إن عصينا الله وهل نحن كفار وهل نحن خرجنا عن جادة الصواب وعن صراط الله المستقيم فهؤلاء القوم يتهربون من إقرارهم بأنهم عصوا الله تعالى. تأتي للإنسان يفرط في صلاة، يفرط في صلاة الفجر، وربما لا يشهدها شهرًا وشهرين. تقول له إنك لا تصلي صلاة الفجر، يأتيك بستين عذر، يعتذر بها يبرر قصوره ونقصه. ومن هنا هؤلاء الذين يبررون معاصيهم لا يتوبوا من تلك المعاصي أبداً ويختم لهم بخاتمة السوء. إن الميزان في معرفة الذنوب هو الكتاب والسنة والتعرف على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول لأحبتي بأمر واقع يجعلنا لا نشعر بقصورنا ولا بذنوبنا. كم من الناس تذكر له شيئا من الانحرافات في المجتمع وشيئا من الملاحظات والذنوب يقول نحن خير من غيرنا انطلق هنا وهناك ستجد مجتمعنا ولله الحمد خير لكني أقول اربط مجتمعنا بمجتمع الصحابة الأخيار لتبصر مقدار الانحراف والخطأ الذي يوجد فيه ولست أطالب بالكمال فإن أذاك أمر مستحيل لكن كوني أشعر بذنبي يدعوني إلى أن أنطلق إلى الأفضل وأرتقي إلى أمر أعلى من مستوى الذي أنا فيه ولكن مشكلتنا أن نقارن أنفسنا بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع ثم نقول نحن خير من غيرنا إني لأتأمل قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضات يخاطب التابعين يخاطب القرن الثاني بل آخر القرن الأول يخاطب خيار الأمة يقول لهم إنكم تعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد النبي من المهلكات الموبقات ليت شعري لو كان أنس بن مالك ينظر إلى حالنا ومجتمعنا فما ندري ما يقول إذا كان يخاطبها الجيل الثاني ذاك القرن الذي ميزه النبي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ومع ذلك يخاطبهم بهذه المخاطبة نجد أننا في حاجة إلى أن نعرف مقدار الذنوب والمعاصي التي عندنا ليتجدد ما عندنا من الصلاح والإيمان ومن هنا لعلي نبهت سابقا لمحاضرة قبل سميتها قديمة حاجتنا لسير الصحابة تكلمت على هذا بشيء من التوسع ولن أعود إليه وانطلق لتعرف مقدار أثر الذنوب في كتاب ابن القيم العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يومئ النبي صلى الله عليه وسلم بقضية معرفة الإنسان بذنبه ومعصيته أن هذا بريد الإيمان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أي أن في قلبه إيمان يميز بين الحق والباطل يميز بين الظلال والنور يميز بين الظلمة والنور بين الظلال والهدى بين الحق والباطل لكن إذا أصبح الإنسان قلبه كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فإن الله المشتكى من حال هؤلاء القوم هذا الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا شعر بذنبه فإنه قتل تسعةً وتسعين نفسًا بحث عن طريق شعر بظلمة في قلبه شعر بأن المعاصي أحاطت به أول ما حصل له شعوره بانحرافه عن جادة الحق والصواب فيريد لزوم الطريق عند ذلك هو أول منازل الطريق في الاستقامة على دين الله لا يستقيم العبد حتى يشعر بأن عنده ثمة خطأ وثمة معصية لابد من الإقلاع منها. الأمر الثاني الذي لا تصح التوبة إلا به الاعتراف بالذنب فإن العبد إن لم يعترف بذنبه لا يمكن أن يتوب منه بعض من الناس تأتيه فتقول له لماذا أنت مسبل لإزارك يقول وهل هي معصية؟ ما اعترف؟ وعندها لا يتوب منها يموت وهو مسبل ويموت وهو متوعد بحديث النبي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزارا تأتي لبعض الناس تقول له إن الزمر والطرب حرام بدلال الكتاب والسنة يقول من يقول هذا ما يعترف بذنبه إذن يموت على معصيته ولا يتغير من حاله الأمر الثالث طلب التخلص من سوء العاقبة أي من سوء عاقبة الذنوب ولا يمكن التخلص من سوء عاقبة الذنوب إلا بالعمل الصالح الذي يعمله الإنسان ويسير فيه على منهج الله وصراطه المستقيم وإني أقول لأحبتي إن الذنب يدعو أخاه وإن الحسنة تدعو أختها الذنب يدعو الذنب والحسنة تدعو الحسنة وهكذا تجده في نفسك إنك إذ تعصي مرة تجد المعصية قريبة ثم الأخرى وراءها وهكذا فإذا استمرت معها هلكت وإنك إذ تطيع الله تعالى وتستقيم تجد أن الحسنة تقول أختي أختي ويحاط الإنسان بسياج منيع الدرس الثاني وأخذه من قصة هذا العابد الذي استبشع هذا الذنب العابد صاحب صيام وقيام وطاعة وقربة فعجب من ذنب هذا الرجل قال له إني أذنبت أريد التوبة قال ما ذنبك؟ قال قتلت تسعا وتسعين نفسك نحن نستشعر به في أنفسنا لو أدخل علينا من المحراب قيل هذا الذي قتل البارحة رجلا قلنا أعوذ بالله الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فكيف إذا أدخلنا رجلا قلنا هذا قتل خمسين نفسا كيف إذا قلنا هذا رجل قتل مئة نفس استعظام ولعل العابد كانت أثر ذلك الاستعظام في نفسه أوله جهله وهذا لن أتكلم عليه أريد الترصة التربوية كثرة العبادة عند العبد توجب له صفاءً، وتوجب له هيبة وخشية من الله، وتوجب له استعظام للذنب وإكبار له وبعدا عن المعاصي والسيئات، ولذلك أقول لأحبتي إن علينا أن نكثر من الطاعات ما استطعنا ومن العبادات حتى نبتعد عن المعاصي. ولذلك الله قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الظلمات ماهي هي ظلمة الشرك ظلمة المعصية ظلمة الشبهات ظلمة البعد عن الله تعالى وترك الطاعات يخرجهم من الظلمات إلى النور إنه نور الصلاح والاستقامة على دين الله تعالى فأكثر أخي المسلم من هذه أشد الإكثار إني أجد عجبا أن أكمل الناس إيماناً وصلاحاً هم من تصغر حسناتهم في أعينهم مهما كثرت ومهما قارنها من الخوف والوجل تكون صغيرة والله أثنى على عباده الأخيار والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف قال لا يا عائشة هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ولكن يخاف أن لا يقبل الله منه أقول لأحبتي صلينا هذه الصلاة وإلى الله المشتكى ولعل أولكم صلينا صلاة المغرب وأقول من منا وقف مع هذه الصلاة قائلا لعل الله أن لم يتقبل مني لعل صلاة ردت علي فلم تقبل ولعل قصرت فيها ولم آتي بها بكمالها أم أن نقول صلينا فانتهى الأمر فماذا يطلب منا؟ وهذا والله حال كثير من الناس قرأ عروة بن مسعود عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها عروة بن الزبير عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال عروة هنيئًا لك يا خالة وكانت خالةً له إنك من السابقين بالإيمان قالت رضي الله عنها لست من السابقين من للإيمان ولا من المقتصدين أولئك أصحاب محمد وإني والله من الظالمة لنفسها إذا كان هذا تقوله زوجة المصطفى تقول أنا من الظالمين لنفسي كيف بنا نحن الذي الذين ربما نزكي أنفسنا ونرفعها ولهذا كلما صغرت حسناتك في عينك كبرت عند الله تعالى وكلما كبرت وعظمت الحسنات في قلبك ورأيت أنك قدمت وعملت وعملت صغرت عند الله تعالى والسبب لأن من عرف حق من عرف الله حق المعرفة وعرف حقه وما ينبغي لعظمته من العودية تلاشت تلك الحسنات كلها وصغرت كلها أمام عينيه وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذاب الله تعالى وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر أعظم مما قدمه العبد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، إلا أن يتغمد الله برحمته منه، وهكذا العكس. إذا استصغرت, إذا, است... إذا استصغرت السيئات التي قدمتها ورأيتها صغيرة، لا شك بأنك تصغر عند الله تعالى. وإذا عظمت السيئات، كنت عظيما عند الله تعالى. وهذا يجب لنا، أحبتي، أن نبتعد أشد الابتعاد عن مثل هذه الأمور. التي تحدق بالإنسان وهو لا يشعر بها من الدروس كذلك وهو مهم جدا خطر القول على الله بغير علم والفتية فإن عقوبتها في الدنيا وفي الآخرة عقوبتها في الدنيا شاهدناها نحن في هذا الحديث القتل فهذا أفتى ثم قتل بفتوى التي بغير علم ولهذا قال هذا الرجل ما دام أن لا توبة فلا يضر زيادة مقتول على تسعة وتسعة وتسعين ما يضر زيادة شخص واحد فقدمه وقتله وقبليا الله سبحانه وتعالى تحريمه بقوله تعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وفي قوله تعالى قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعد الله جمعا من المحرمات ثم قال في آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أحذروا أحبتي من قضية الإفتاء بغير علم كم من الناس يجلسون مجالس ربما أحدهم لا يحفظ حديثا واحدا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحدث بينهم حديث وفيه أسئلة ويحتاج إلى إجابات استسارع الناس. تسارع الناس إلى الفتية وإلى الإجابة. كم من الجهلة هؤلاء يجلسون مجالس فتثار أسئلة. يتسارع بعض الحضور للجواب عليها عن طريق عقولهم. يقول بعضهم هذه المسألة لا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى إفتاء. أمرها هين فهي جائزة. إني لا أرى عجباً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا في المجلس يسألون السؤال فيتدافعونه إذا سئل هذا قال سل أخي فلان ثم الثاني يقول سل أخي فلان كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه الفتية بها حتى تعود إلى الأول إني أرى عجبا إن علماء الإسلام يربون تلامذتهم وطلابهم على كلمة عظيمة أن يقول الإنسان لا أدري وأن يقول الإنسان لا أعلم في شيء لم يعرف فيه لم يتبين فيه الحق ولم يصل إلى العلم حتى لا يقع في الخطأ وكثير من الناس ينخدعون بمظهر الإنسان وربما يجعلون مظهره دليلاً على قدرته على الإفتاء فقد يكون بعض من الناس من الشباب مقرئاً وقد يكون إمام مسجد أو مؤذن مثلاً، وقد يكون مثلاً مظهره مظهر خير وصلاح واستقامة ينطلق الناس فيظنونه عالم الدنيا، فيستفتونه وربما بعضهم مما لا يكون في قلبه شيء من الورع والخوف من الله يقول سئلت فأخرج أن أقول لا أدري ثم يعطيه فتوى، فيضله بغير علم. اقرأ في كتب آداب طلب العلم. بل اقرأوا في كتب, في كتب ابن القيم بل في مقدمة كتاب ابن القيم إعلام الموقعين بينوا فيه خطر القول على الله بغير علم ها هو إمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه أرسل إليه رجل أرسل إليه علماء مصر بأربعين مسألة شاع سيته في الأفاق شرقها وغربها وقالوا له انطلق إلى الإمام مالك سله عن هذه المسائل وكان كلما عرض عليه مسألة قال لا أعلم ولا أدري فوقف مشدوها لم يجب إلا على بضع, بضع مسائل فقط فقال له أنت إمام الدنيا سيتك طار في الآفاق وتقول لا أدري قال ارجع إلى من وراءك وأخبرهم أن مالك لا يدري أخبرهم أن الإمام مالك لا يدري ولهذا قاعدة يجب أن نعلمه كلما ازداد الإنسان علما وتبصرا بالكتاب والسنة كلما ازداد ورعا وخوفا من الله أن يقول على الله بغير علم وكم كنا نسمع نسمع هذه الكلمة من شيخ مشائخنا بل من مفتي ديار هذه البلاد المباركة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله يُسنفتى في دروسه وحلقاته فيقول لا أدري لعلك تتصل علي ولعل غدا آتيك بالجواب إذا كان هذا عالم الدنيا يقول هذه كم نجد إلى الله المشتكى من أنصاف المتعلمين ومن المبتدئين في طلب العلم يثار السؤال فيستشرفون له وتثار المسألة فيرفعون رؤوسهم كل يتمنى أن لو أجاب وإذا به علماء الأمة الكبار يقصرون ويهدؤون وأولئك يتسارعون وقد وقد قيل أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار نعوذ بالله من الدروس كذلك أنه يجب على الإنسان أن يسأل عما يعجز عن تركه من الذنوب والمعاصي أو العادات السيئة قد يكون الإنسان ألمت به معصية وأحدقت بقلبه وضعف قلبه عن أن يتركها فبعض من الناس لا يستفتي يقول أخشى أن يعلم بحاله نقول ليس هذا منهجاً بل المنهج أن تستفتي وأن تسأل من تثق بدينه وعلمه ولو أن تبين له ذلك كم من الناس يكون مدمناً لمخدرات أو مأسوراً لعادة سيئة أو مدمن للتدخين أو مدمناً أو مستمراً ومسرّاً على بعض الذنوب ثم يبقى إلى أن يموت ولا يتغير من حاله شيء. نقول هذا الرجل قتل مئة نفس وأصبح سفاحا ومع ذلك يبحث هنا وهناك عمن يبحث له عن الطريق ليدله وأقول لأحبة إن هذا ليس من كشف ستر الله على العبد لأنك لم تبوح به أمام الملأ أليس الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذل لي في الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لهم الصحابة حضور رضي الله عنهم ينظرونه بأبصارهم فعجب من كيف يستأذن من النبي في الزنا قال له النبي اجلس وحدثه مربيه له أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه, أترضاه لخالتك كلها يقول لا لا يا رسول الله قال النبي فكل المسلمين لا يرضون لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم يقول هذا الصحابي رضي الله عنه الشاب دخلت على رسول الله وإن الزنا لمن أحب الأعمال إليه وخرجت من مجلس رسول الله وإن الزنا من أبغض الأعمال إليه هدى النبي على روعه ودله على طريق الخير والرجل الذي اعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا وجاء ليغير من حاله وواقعه إن المقصود من ذلك هو العلاج لينتقل الإنسان من المعصية إلى الطاعة ولهذا نقول من الدروس أن السؤال عن معالجة الذنوب والمعاصي والإخبار بها ليس من كشف ستر الله تعالى على العبد بل إنه من الطلب للعلاج كما أن الإنسان يكشف عن بعض من عورته لعلاجها ولكن ليس أمام الملأ وإنما في حال الضرورة فقط من الدروس كذلك أنه يجب أن نعلم أن الذي يسأل ويستفتى في مثل هذه الأمور يجب أن يكون عالماً أو طالب علم متمكن وليس كل أحد تبوح له بهذا الأمر وتسأله كم من الناس يذهبون إلى أناس يرون مظاهرهم دون أي يميزوا بل الواجب عليك أن تسأل من تثق في علمه وفي تقواه وفي معرفته ودرايته وفي خبرته وفي قدمه في الإسلام حتى يسهل عليك هذا الطريق إني أرى عجبا من بعض من الناس أصبحوا يسألون يس ينطلقون إلى علماء أو طلاب علم لأن فتواهم توافق نفوسهم ليس يبحثون عن الحق للحق مرادا وإنما كان المقصود منه البحث عن فتوا توافق تلك النفوس يستفتونهم لهوا في قلوبهم وإذا قلت له هذا الأمر محرم قال هذا فلان يقول إنه جائز ولا شيء فيه وأنا لا أأخذ برأيه لكنه إذا نزلت به المعضلة لم ينطلق للذي يبيح له الربا أو يبيح له الزمر والطرب ينتقل إلى الأتقى والأعلم درس مهم وأعتبره قاعدة لهذه الكلمة أو لهذه المحاضرة بل يحتاجه جل الناس في طريقهم واستقامتهم على دين الله هذا الدرس أن الاستقامة على دين الله لا بد فيها من تضحية كبيرة من ظن أنه سيستقيم بدون أن يضحي فما يعرف ثمرة الاستقامة ثمرة الاستقامة ماهي؟ صلاح القلب صلاح الجوارح سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة جمرة الاستقامة هي الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة كيف يضحي من يريد الاستقامة من هذا الرجل ضحى بأشياء كثيرة لما انطلق إلى هذا العالم وسأله قال إنك في قرية أهل سوء وانطلق منها إلى قرية أهل صلاح ما الذي ضحى بهك؟ أليس ترك بلده؟ أليس ترك منزله؟ أليس ترك أهله وأقاربه؟ أليس ترك زملائه؟ أليس ترك مألوفاته؟ ضحابها بها في سبيل صلاح قلبه وإيمانه ولهذا نقول لأحبتي ابتعدوا عن أهل المعاصي والظلمات وعن أهل الفجور والشرور والسبب لأن في مجالستهم والبقاء معهم عدم تضحية والله يقول في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معه والسبب والنتيجة لما إنكم إذا مثلهم إذا جلستم معهم إنكم إذا مثلهم إذا لابد من الانتقال من مجالس كنت مع أصدقاء وزملاء مجالسهم لعب ورق ودخان ومجالس زمر وطرب ونظر للمحرمات أتركهم فأستبدلهم بمجالس دروس ومحاضرات وخير وإيمان وصلاح وتقوى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولهذا كثير من الناس يقولون نرى الشابة يستقيم شهرا وشهرين وربما سنة وسنتين ثم يتنكب الطريق ويعرض عن صراط الله المستقيم نقول السبب في ذلك أن هؤلاء لم يضحرون تضحية عظيمة في سبيل صلاح قلوبهم واستقامتهم من فضلك اقلب الشريط نقول السبب في ذلك أن هؤلاء لم يضحرون تضحية عظيمة في سبيل صلاح قلوبهم واستقامتهم ولهذا إن من, من استقام على دين الله فالواجب عليه أن يترك زملائهم وأن تلك الشلات والاجتماعات والسهر والخروج والمخيمات والع... والأرصفة السودى والغبرة التي يجلسها إلى قريب الفجر ودع هريرة إن الركب مرتحل فلا بقاء لك في هذه المجالس حتى تثبت على طريق الاستقامة وأقول لأحبتي دعهم وودعهم فلا رجوع إليهم أبداً في حال معاصيهم وإن رجع إليهم فإنه لا بد يومًا من الدهر أن ينحرف أو أن يتغير عن طريق الاستقامة وهنا أقول لأحبتي دائما رددوا هذا الدعاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قاله أهل الجنة ونسأل الله أن نكون من أهلها في الدنيا وفي الآخرة من أهلها نعد نعد في الدنيا وفي الآخرة باجتماع هناك في جنات عدن درس مستنبط لطيف أود أن أركز عليه إن حديث العهد بالاستقامة والصلاح يرى النور ويرى حلاوة الإيمان ويرى أثرها وثمرتها فما يكون منه إلا أن يقول سأنطلق لأصدقائي ولزملائي أدلهم على النور الذي رأيته وأدلهم على الصلاح الذي شاهدته فينطلق وحده أقول لها... لأخي هذا إياك إياك أن تبتل بالماء إنك إن تذهب كمن ألقى نفسه في البحر ثم قم قال ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذا أمر لا يكون طيب أما المعجب؟ أخي لا تذهب إلى أصدقائك بوحدك أبدا لا تذهب إليهم بوحدك أبدا والسبب لأنهم سيذكرونك بالمعاصي الماضية ويذكرونك بماضيك الأسود ثم يحبب زينون لك المعصية لكن إذا أردت أن تهديهم وأن تدلهم للخير فاذهب بجمع من الأخيار معك ينصحونهم ويوجهونهم ويستحيون أن يذكروا معاصيهم عندك هذا أمر مهم فإن بعض الناس ينطلق وحده ثم سرعان ما يسقط في الويلات من الدروس كذلك أن الذنوب أن الذنوب مهما عظمت وكثرت لا يعني أن العبد لا يتوب أو يرجع إلى الله تعالى إننا لنتأمل فنقول لأحبتي نحن نستغرب إذا تاب المطرب وإذا أسلم الكافر بعض من المطربين الكبار وبعض من الكفار ممن تميزوا بالفجور والخنا والمعاصي نقول إذا استق... ما يمكن بعض الناس ينظرون ما يمكن هذا أن يستقيم نعود بالله هؤلاء من دعاة النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعهم قذفوه معهم إلى النار وما دام داعية فهو أول من يقدف في النار لكن نقول رويدك فإن هذا الأمر ليس بصحيح بل إنه من اليأس ونحن لا ينايأس من روح الله أبدا بل إني أقول هذا الرجل قتل مئة نفس ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة ومن قبضته ملائكة الرحمة أين سيكون موطنه؟ سيكون موطن ترحاله وموضعه هي الجنات التي نسأل الله أن نكون من أهلها إني لأتأمل قصة عامر بن ربيعة إذ قال قولته المشهورة لما أراد الهجرة مع زوجته رضي الله عنها وأرضاه خرجوا سرا في الهجرة إلى الحبشة خرج من طريق ولزوجته من طريق ثم قال لزوجته الموعد موكان كذا وكذا وصل الرجل قبل أن تصل زوجته انتظرها انتظرها تأخرت لما جاءت ما لك تأخرتي قالت إني التقيت بعمر بالخطاب وكان مشركا قال عجبا علم عمر بخبرنا إني أخشى منه سألها ماذا قال لك قال سألني إلى أين تذهبين يمرأة قالت قلت له إني أريد أن نفر بديننا فقد آذيتمونا فما زاد عمر إلا أن قال أحسنتم فخريوت سأل عامر زوجته قائلا لهك لما سمع إجابت عمر اللطيفة أتظنين أن عمر يسلم؟ قالت إني أرجو فلم أرى منه سوءا فما زاد عامر إلا أن قال لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر يعني لا يمكن أن يسلم مع شدة عداوته لله ولرسوله وكنت أتأمل أقول هذا عمر أين كان؟ بنى الله له بيتا في الجنة شهد له النبي بمواضع جنات عدن في مواضع عديدة أعد الله له منازل في الفردوس الأعلى إني أتأمل فنقول قد نكون نحن نحكم كحكم عامر ولكن نقول إن الإنسان مهما عظمت ذنوبه لا يعني أنه لا يتوب أذكركم بقصة لطيفة واقعية زرت أحد السجون في هذا البلد الطيب وألقيت فيه كلمة واجتمعت مع أحبة لأسأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن يصلح قلوبهم وأن يردهم إليه ردًّا جميلًا وأن يجعلهم أعضاءً صالحين لا يعودون إلى هذا الموقع أبداً بعد هترة شعرت وإذا بالذي كان في الدرس كان في المحاضرة شعرت وإذا هو يحضر درسا عندي أمام عيني والآن أعلم بأنه يدرس في إحدى الكليات الشرعية سيتخرج غدا طالب علم يربي أجيالنا على الخير والصلاح ما نقول كيف بالأمس كنت خرجت من هذا ثم توجه نقول ما يحول بينك وبين التوبة من تاب تاب الله عليه وهذه نعمة من الله تعالى وليس من مضى له ماضيا أسود ألا يعود إلى الله وألا يصلح من حاله أتذكر قصة لطيفة واقعية كذلك أعرف بعض الأحبة إني إذ أرى وجهه أرى عجبا في وجهه شيء من الضروب والخدوش كان بالأمس مروجا للمخدرات تاركا لصلاة وطاعة وقربة ولكن رزقه الله الإيمان حفظ الآن ستة عشر جزءًا وهو يصلي بالناس ويخطب بهم الجمع نقول من يحول بينك وبين التوبة؟ إن التائب من الذنب كمن لا ذنب لا ولا نعيش للماضي فسل فاحمد الله أن يكشف لك ستره وسل الله سبحانه وتعالى أن يفضحك لا في الدنيا ولا في الآخرة وإنما يختم لك خاتمة خير هكذا يجب أن نعلم أنه ليس هناك ثمة عيب في وجود القصور إنما العيب في الاستمرار على القصور والانحراف من الدروس كذلك سعة رحمة الله تعالى بعباده فمهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها فإن هذا قتل مئة ومع ذلك غفر الله له وقبضته ملائكة الرحمة إني أجد هل, هل التوبة؟ وهل رحمة الله لأهل الإيمان والصلاح والتقوى نقول التوبة عام لمن أقبل على الله تعالى أرى عجباً من سعة رحمة الله تعالى في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قعود ماذا حدث أهل الإيمان خُدَّت لهم أخاديد والكفار يلقونهم في النار تؤمنون بالملك هو رب وإن لا نلقيكم قالوا ألقونا ويلقون واحدا تلو الآخر تأكلهم النار ويصبحون حمما ثم بعد ذلك أولئك الذين ألقوهم فتح الله لهم باب رحمة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا أي أن من تاب غفر الله له ولو ألقى أخاه في النار ولو ألقى ذلك الرجل رحمة الله واسعة أوليس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة خرج المسلم مجاهدا في سبيل الله قتله أحد المشركين المسلم لما قتل مصيره إلى الجنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله بعد فترة أسلم هذا الكافر الذي قتل المسلم ثم مات على الإيمان أو استشهد اجتمع في الجنة سويا أحدهما كان سبباً لدخول صاحبه لجنات عدن سعة رحمة الله أين الذين يتعرضون لنفحات المولى إني لأتأمل بحديث عظيم وهو في الصحيح ودائماً أذكره ولعل أحبة يسمعونه مني كثيراً أذكر به تلك الرحمة العظيمة التي لله تعالى لكن أين الذين يريدون أن يرحموا؟ في قصة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان الجيش الإسلام قد انتصف وكان من الجيش المهزوم فيه ممرأة فيه ممرعة عجب لها كان معها طفل صغير رضيع فقدته في معمعة المعركة فرت ففقدت لما انتهت المعركة والصحابة حضور وجدوا هذه المرأة تبحث عن رضيعها رب ارحمهما كما ربيان صغيرا أخذت هنا كلما وجدت صبيا قالت لعله هو رفعته نظرت إليه ليس هو أنزلت والصحابة ينظرون رفعت عددا من الصبيان ولما وجدت رضيعها ضمته إلى صدرها فرحا بلقياه قبلته ألقمته ثديها فرحاً به والصحابة ينظرون قال النبي للصحابة وهم ينظرون أتظنون هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ قالوا والله ما تصنع لما رعينا من شدة حرصها وفرحها بوجده قال لهم النبي لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها. يجب أذن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن يكتبها الله لأهل الإيمان والتقوى والصلاح ونسأل الله أن لا يحلمنا واسع رحمته وأن يدخلنا في هذه الرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء فعندها لنتعرض لتلك الرحمات علها أن تغفر السيئات والذنوب. من الدروس كذلك أن الأعمال بالخواتيم. أعمال الإنسان العمل هو بالخاتمة. ولهذا سل الله دائما أن يحسن الختام لنا ولكم سل الله دائما أن يحسن لك الختام. هذا الرجل ليس بينه وبين توبته إلا ساعات القلائل. ولئني أقول ربما سيفه لم ينشف من دم ذلك الراهب ولكنه تاب فقبل الله توبته قبضته ملائكة الرحمة كم من الناس يسوفون في توبتهم ولعلهم يختم لهم بخاتمة السود وأعوذ بالله أن نختم لنا بخاتمة السوء إني أتذكر قصة واقعية ولعل ذكرتها في حسن الخاتمة أحد الشباب الأخيار كان بالأمس ليس مصلياً ولا صائما ولا راكعاً. كان بالأمس سبابة شتام اللعنة. كان بالأمس مجالسه الزمر والطرب والظلمات. قيض الله له رفقة صالحة. جلس معهم مدة أسبوع واحد. تغيرت حياته. أشعل أشرق نور الإيمان في قلبه وأضاء له الطريق. فأصبح يشهد صلاة جمعة ويشهد ويصلي صلاة الفجر ويواظب على الخير خرج مع بعض من أزملائه لزهة، وسبحان الله مشى معهم في الطريق والده طلب منه أن يرجع نظرا لأنه نزل به أضياء، وسبحان الله في أثناء الرجوع أصيب بحادث ولعل الضربة كانت من جهة هذا الرجل الشاب قوية. نقله اثنين من الأخيار أحدهم مكسور وآخر مشجوج إلى الإسعاف كانوا حول حوله يهللون ال ويكبرون يذكرون الله تعالى اتصل على والدي رب ارحمهما كما ربيان صغيرا انطلق مسرعا فتح باب الإسعاف بغير شعور أين ولدي؟ ولما فتح إذا هو يسمع كلمة التوحيد بصوت ندي لا إله إلا الله هدأت أعصابه نظر وإذا بولده يكرر هذه الكلمة كاد ينهار لما رأى الأمر الأول لكن لما سمع كلمة التوحيد هدأت أعصابه ودع ابنه الدنيا بلا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة وهنيئا لأولئك القوم الذين ينطقون بكلمة التوحيد والده يقول بعدها لما جاء يدفنه ويباشر تغسيله وغيره لم تذرف عيناه بدمع كثير قال الحمد لله الذي لم يمت على المعصية ولم يمت قبل أسبوع لكانت خاتمته أسبوع الآن مات مع الأخيار مات مصليا راكعا ساجدا نطق كلمة التوحيد بعدها إني لأرجو له الجنة الأعمال بالخواتيم وبناء عليه احرص أخي المسلم على طاعة الله علَّك أن تكون من أهل الصلاح والإيمان والتقوى من الدروس كذلك أن باب التوبة مفتوح للعباد جميعاً لكن أين الذين يقبلون على الله بتوبة صادقة حين ينزل الجبار هل من داعم؟ هل من تائب هل من مستغفر إن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها إن باب التوبة لا يمنع من العبد حتى تأتيه الغرغرة رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وعند ذلك إذا حدثت الغرغرة فلا قبول للتوبة فرعون قاتله الله أن يؤفك فإنه لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل ما يمكن أن يستفيد شيئا فسارع أخي المسلم ما دام باب التوبة مفتوح علَّى الله أن يغفر سيئاتك وأن يُقيل عثراتك وأن يتوفاك على طريق الصلاح والإيمان ولذا وجب على المسلم أن يسارع للالتوبة إلى الله تعالى، فلاعل المسلم أن يداهمه الأجل قبل أن يتوب، كما فعل فرعون ما تاب إلا حين داهمه الأجل وعلم بأنه سيموت، ويمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يقول رب ارجعوني لعل أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. من الدروس كذلك أن الهداية بيد الله تعالى وأن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا العلماء والدعاة هي دعوة الناس لطريق الخير فمن أخذ به سعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض شقي في الدنيا وفي الآخرة والله يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى فهذا الرجل أخذ بوصية هذا العالم، ولكنه سعد والله في الدنيا والآخرة، ولئن كان لم يمكث في تلك الوصية إلا لحظة لحظات، لكن ترتبت عليها سعادة عظيمة. عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا عمل قليلا ولكنه أجرا كثيرة. ولهذا نقول إن مهمة الدعات إلى الله تعالى تبيون الحق للناس. كون الناس يقبلونه أو يعملون به أو يسيرون عليه هذا ليس للدعاة ولا للعلماء ولا للأنبياء والله قد قال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله قال لرسوله أفأنت تكره الناس؟ وقال لرسوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن المسلم واجب عليه أن يبلغ دين الله على قدر استطاعته لعل الله أن يفتح على قلبه فبعض من الناس تقول له لماذا لا تبين لهذا لماذا لا تقول له هذا لا يصلي لماذا لا تقول له صلي صلاة الفجر لماذا لا تنكر على هذا المعصية قال إنه أصلا لا يقبل من يدريك أنت تعلم أم الله الله هو العالم أن تبلغه قبل فالحمد لله لم يقبل فالإثم عليه وأنت برئت ذمتك من الدروس كذلك خطر قرناء السوء على العبد لأنهم يزينون المعاصي والظلمات للإنسان وأين أخذناه؟ لما قال هذا العالم إنك في قرية أهل سوء إن تعش معهم تعود إلى المعصية إن تمكث معهم تعود إلى الظلمة وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلينظر أحدك من يخالد ومستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المس ونافخ الكير إنك إن تجالس أهل الظلمات والمعاصي تتهم بهم وإن تجالس أهل الخير والإيمان والصلاح والتقوى تشرف بهم وتعظم ويكون لك سعادة ولده ولن تعدم خيرا تستفيد منه كم من الناس تزور في مواطن السجون وغير السلح ما السبب الذي جاء بك؟ قال إنهم قرناء السوء ولهذا أحث أحبة للآباء على أن يبحثوا لأبنائهم من الأصدقاء الذين يعينونهم سواء في المدرسة أو في المسجد أو من الجيران دله وكن معينا له على صلاح قلبه كم ينحرف الشاب ببأثر ذا إن هذا والله له انحراف كبير أن, يج... أن لا يدري الإنسان عمن يجالس ولده من الدروس فضل الرفقة الصالحة وثمارها في الدنيا وفي الآخرة ثمراتها في الدنيا البعد عن المعاصي ثمراتها عند الموت أن تقبضك أو أن تنزل الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن تخافوا ولا تحزن ثمراتها في الآخرة جنات عدن جنات عدن تحصل للمسلم فيها السعادة واللذة من أين أخذناه انطلق إلى قرية كذا فإن فيها قوم صالحين إنك إن تجلس معهم تعبد الله ولا تعود إلى معاصيك لا تعود إلى معاصيك إنك إذ تجلس مع الرفقة الصالح. نحن جلسنا هنا ولعل بعضنا في قلبه شيء من المعاصي أو حوله من منا خطرت له معصيته وبدأ يسبح فيها؟ لأن الجمع جمع أخيار واجتماع فيه تواصي وتعاون على طريق الخير والإيمان لكن إذا جلس الإنسان لأولئك الذين يزينون ويحببون يشرب قلبه ويتأثر بهؤلاء تأثرا عجيبا ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيد أنبه تنبيها لطيفا هنا. وإن كان في الذهن إعداد درس حول قضية الرفقة الصالحة إني إذ أتأمل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه الصبر لا يكون إلا مع المشقة فلو قلنا لأحد اصبر على شرب الماء قال الماء لا يحتاج إلى صبر ولا مشقة إذا قلنا للشخص اصبر في مجالسة فلان قد يقول إنسان الجلسة وراءها عشاء وجلسة يمكن يكون فيها موعظة وليس فيها مشقة لكن هنا تأملت قضية الصبر أن الصبر يكون في الاستمرار قد أجلس مع الإخيار أسبوعا وأسبوعين لكن من منا يستمر على الطريق فيلازم وي ويلزم ذلك الطريق فلا يتخلى عنه يحتاج إلى مشقة لا شك بأن فيه مشقة من الناس من تسأله لماذا لا تجلس في هذا الجلسة لماذا لا تجتمع مع أخوانك لماذا كذا قال بالأمس رأيتهم وبعد أسبوع سأراهم فلا حاجة لزيارتهم ولا غيره ثم يأتيه الشيطان في تلك الفجوات والخلوات فيدزله عن الطريق ويؤثر على قلبه لازم الأخيار أشد الملازمة لأن ثمارها والله في الدنيا وفي الآخرة وهذا في هذه ثمرة أقول في نفسي ليت شعري هذا الرجل لم يصل حتى إلى قرية أهل الصلاح والاستقامة هو في منتصف الطريق بينه وبينهم ذراع أو شبر فقط ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة ليت شعري كيف لو جالس الأخيار وحضر مجامعهم كيف لو جالس الأخيار وتواصى معهم على طريق الصلاح والإيمان كيف لو جالس الأخيار وبينوا له المنهج وعبد الله معهم وتمسك كانت له منازل عليا هو بمجرد التوجه قبضته ملائكة الرحمة كيف لو جلس معهم نسأل الله أن نكون ممن يجالس الأخيار ويحبهم من الدروس كذلك أن المشي في طريق الطاعة يحصل لصاحبه ثمرة الطاعة ولو كان في طريقها ويحصل له أجر الطاعة متى كان مخلصا لله تعالى وفي قلبه رغبة ومحبة والدليل على ذلك هذا مشى في طريق أهل الصلاح والإيمان حصل له أم قبضته ملائكة الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة إنك إذ تنطلق لدرس أو محاضرة أو كلمة أو موعظة إنك تمشي في طريق الجنة متى حدث لك شيء وأعظمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي وقصته ناقته كان حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته الناقة فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيبوا ولا تغطوا وجهه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا مستمرا في العمل الصالح لأنه يريده إنك إذ تمشي في طريق الخير والصلاح يكتب الله لك الخير ويكتب الله لك الصلاح ولئن لم تعمل أو تستمر في ذلك متى مت على هذا الطريق هنيئا لأقوام همهم الصلاح والخير والاستقامة والالتزام بدين الله تعالى أوليس ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضا ثبت بالصحيح كان من أبعد الناس دارا عن المسجد ومع ذلك كانت لا تخطئه صلاة يعني لا تفوته صلاة قال له بعض الصحابة ناصحاً له لو اشتريت حمارا يقيك حر الرمضاء ويقيك في الليل الحجار والهوام قال رضي الله عنه والله إني لا أحب أن منزلي عند المسجد قالوا له لما؟ قال إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزاني يوم القيامة لا تخطئه صلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد كتب له ذلك كله كتب الله له لكن نحن في أمة أمرها عجب البيت المجاور للمسجد ينزل من قيمته خمسين ألف ريال. والشخص الذي بعيد عن المسجد لا يصلي فيقول لو كان بيتي عند المسجد كان مشجعاً فالقريب لا يرغب والبعيد لا يصلي فإلى الله المشتكى من حال الناس فإلى الله المشتكى من واقع الناس وعدم حرصهم على مواطن الطاعات ومواطن الخيرات من الدروس كذلك ينبغي للمسلم أن يخاف من مغبة المعاصي والذنوب فإنك إذ تعصي ربما يكون لها مغبة وأثرا سيئا نعوذ بالله من آثار المعاصي صغيرها وكبيرها ونسأل الله أن يكشف لنا سترا وأن, وأن يستر عليكما ستر علينا في الدنيا أن يسترها كذلك في الآخرة وإلا فإن مغبة المعصية هي ذل في وجه الإنسان وظلمة في قلبه ووحشة في نفسه ومع عقوبة في الآخرة نعوذ بالله من أثرها هذه بعض من الدروس التي نحتاجها في قضية هذا الحديث أنطلق لأمور على عجل إن من شروط التوبة أولاً الندم على الذنب وهو على ما سلف من الإنسان من التفريق والمعاصي في ماضيه وإن الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولم يكن في قلبه ندم فتوبته كاذبة ليست صادقة ودليل ذلك ورد في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التوبة الندم توبة الندم توبة فهي ومن لم يحصل له ندم دل على أنه راضٌ بالمعصية ولم يكن صاخفا لها. منها كذلك الإقلاع عن المعصية. كم من الناس يكونون في المسجد يستغفرون وما يخرج من باب المسجد إلا وقد عصى. هو يتوب يسمع موعظة حول الغيبة والنمينة ثم يخرج فيجد شخصا فيأكلون أعراض الناس وهو في المسجد. يعلن توبته نقول ذاك أمر ليس بصحيح وليس توبة صادقة ولذا يستحيل التوبة مع مباشرة الذنب فالتوبة ليست صحيحة الثالث العزم على ألا يعود للذنب أبدا يعزم في قلبه ولئن وقع مرة من الدهر فيها فتوبته الأولى صحيحة وأصبح الذنب الجديد يحتاج إلى توبة مستقلة أما من قال استغفر الله وأتوب إليه لكن ينتظر بعد أسبوع سيعود إلى الذنب فنقول إنك لم تتب وتوبتك كاذبة وزاد العلماء شرطا رابعا إذا كانت فيها شيء من حقوق الناس أن لا بد من إرجاع حقوق الناس إليهم حتى يكون الإنسان تائبا إن التوبة لها علامات فالتوبة المقبولة لها علامات منها أن يكون الإنسان بعد التوبة خير منه قبلها أما إذا كان بعد التوبة شر منه فهذه ليست توبة صادقة فإذا كنت بالأمس مذنبا غدا سأصبح إن شاء الله أخير من أمس أقلعت عن بعض هذه الذنوب وتركتها وتحسنت حالي بطاعة وصلاح واستقامة أمرا ثانيا قالوا أن لا يزال الخوف مصاحبا له في قلبه لا يأمن مكر الله تعالى طرف عين، خوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه أو قبل الرسل, الرسل التي تأتيه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن المؤمن إذ يذنب الذنب يرى أنه كالجبل العظيم على رأسه يخاف متى يقع عليه وإن المنافق إذ يذنب الذنب فهو كذباب أو طير وقع على أنف أحدهم ثم قال به هكذا أشار بيده يراه صغيرا، وهذه لا شك من, عض... من علامات التوبة الصادقة المقبولة عند الله تعالى. هناك ثمة حقائق ترتبط بالتوبة وهي ثلاثة أشياء لا بد من وجودها. أولها تعظيم الجي... الجناية حتى يوجد في قلب الإنسان خوفا من الله لا بد أن يعلم أنه إذا استهان بها. فإنه لم يندم عليها وعلى قدر تعظيم الجناية يحصل قديما قال بعض السلف إذا نظرت إلى صغر الذم فانظر إلى عظم الذي عصيته إذا نظرت إلى صغر المعصية فانظر إلى عظم الذي عصيته وهو الله سبحانه وتعالى وهذا يوجب الإنسان تعظيما لجنايته ومعصيته ولهذا تجدون أن من أضاع مثلاً ريالاً لا يتأثر له لكن من أضاع خمسمائة ريال ستجد يبحث هنا وهناك ويسأل ما رأيتم ساقطاً هنا وهناك لأنها عظيمة في نفسه وهذا يوجب الإنسان أن يعظم قالوا وتكون هناك أمور تحصل بها تعظيم الجناية أولاً بتعظيم الأمر وتعظيم الامر والتصديق بالجزاء ولقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى كلاماً بديعاً هنا في قضية كلاماً بديعاً هنا في قضية الصلاة في قضية التوبة منزلة التوبة كلاماً عظيماً يتميز به ويحتاج إلى محاضرة مستقلة تبين فضل هذه المنزلة وأثرها العظيم في واقع الناس حتى يكون لها أثراً للإنسان منها كذلك قالوا. اتهام التوبة وقالوا لأن الإنسان يتهم توبته والسبب لأجل أن يوجد الذنب وقع مئة في المئة ولا أحد ينكره حصل له سماع زمر عقوق والدين هذا مئة في المئة وقع لكن التوبة حدثت وما يدريك أنها قبلت، ما يدريك أنها قبلت، فإن الإنسان لا يتحقق قبول توبته وما يدري لعلها ردة عليه ونعود بالله أن نكون ممن ترد عليهم توبتهم ولا تقبل منهم ولهذا وجب على الإنسان أن يتهم توبته في هذه الأمور والسبب قالوا حين يجد في قلبه إلتفاتا إلى الذنب الفينة والفينه يعلم أن توبته ليست صادقة حين يطمئن ويثق بأنه قد تاب ومسح ذنبه مئة في المئة قالوا فإنه بعد ذلك دليل على عدم صدق التوبة ويلا بد من التهامها قال حين يجد جمود العين فلا تتأثر حين المواعظ والذكر وسماع القرآن دليل على أن في القلب غفلة. قال حين لا يحدث لا يحدث بعد التوبة عمل صالحا دليل على أن توبته متهم وهذه تكلم عليها الإمام في القيم كلاما بديعا رحمه الله ورضي عنه. هذه خواطر حول التوبة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يحول بينك وبين التوبة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلام أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وإياكم على طريق الإيمان وأن يرزقنا وإياكم توبة قبل الموت وتوبة عند الموت وتوبة وأوبة إلى الله تعالى ورجع نصدق فيها مع الله علنا أن ننجو وأن نسعد في الدنيا وفي الآخرة واستسمحكم عذرا إن كنت أطلت ولكنها خواطر حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذهن رسائل في حفظ مضمون هذه. رسائل متعددة ليس في بني إسرائيل وإنما في أمور تمحس تمس واقع الناس وتكون مؤثرة يجدونها دائما إما أسبوعية أو شهرية أو غيره يحتاجون إليها نستنبط منها فخير ما ربط الناس به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنت اعتذر لأحبة الطلاب إن كانت المحاضرة وقتها غير مناسب ولكني أشكو بثي وحزني إلى الله أشاركهم في الهم ولكني أدعو لهم أن يوفقهم الله في الدنيا والآخرة وأن يصلح قلوبهم وأن ينفع بهم وأن يعينهم على طلب العلم وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة ونصلي ونسلم على نبينا محمد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com